بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ألح لامي صاد كتاب إنزل إليك فلا يكن في صدر تخرج منه بتنزر وذكر وذكرار المؤمنين إِذْ تَدْعُونَ إِلَيْهِمْ الرَّبَّ وَلَا تَسْتَجِيبُونَ لَهُ ۚ وَيَأْتِي قَلِيلًا مِّمَّا تَذَكَّرُونَ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 ان للذين يميلون للحق فمن خفلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا ان هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِلَا كَانَ لَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا يَذْكُرُونَ وَلَقَدْ مَسَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا لَا تَشْكُرُونَ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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزعوما مدفورا لمن تبعك منهم لأملأ مدهنم منكم أجمعين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 وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من القالبين وقال سمهما إنكما لمن الناس حين ما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهما مَا سَوَّاهَا وَقَفَّ قَافًا يَحْسَبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لَنَا وَرَقُ الزَّلَلَةِ وَنَادَى بِمَا رَبُّهُ أَلَمْ وأقول لكما أَن أَهْدِكَ مَا فِي ظُلُمَاتِ الشَّجَرِ فَوَقَعْتَ فِيهَا فَتَصَرَّفْتَ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 كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما بيريهما سوءات لنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياخين أولياء بالذين لا يؤمنون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 وَأَنشَأَ مِنْهُمْ جِنَّتَهُ الْعَنبَةَ لِلْمَسْجِدِ وَأَرْسَلَ مُخْلِصِينَ لِلَّهِ كَمَا بَدَأَ فَتَعُودُونَ طَرِيقًا هَدَا وَطَرِيقًا حَفَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُسْتَخَفُّو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ آلِهَةِ لِلَّهِ ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسركوا إنه لا يحب المسركين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 يخصون عليكم آياتي فمن افتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا من يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وقال السؤولى هم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فهرقوا العذاب بما كنتم تسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يجزل جمد في سم الخيار وَكَذَلِكَ نجزي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ من جهنم هادوا ومن فوقهم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 ونزعنا ما في حدودهم من غل تجري من تفتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لمهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قالوا لعن فأذن مؤذنا بينهم ألا عنس الله على الذين الذي لا يصدون عن سبيل الله ويذكرونها وجاء ويذكرونها وجوه وهو بالأخرة كافرون وبينهما خجاد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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف إجالا يعرفونهم بسيناهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستفجرون أهاء ذا فإن الذين أحسنتم لا ينالهم الله برحمة تدخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون هَذَا أَصْحَابُ الْمَأْوَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنَأْخِذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الماء أو مما رزقكم اللَّهِ الْأَمْنَ مَا رَزَقَتْهُ اللَّهُ عَذَابٌ إِنَّ اللَّهَ كَرَّمَ هُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ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 إِلَّا رَبَّكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتْيَأْيَاتٍ ثُمَّ السَّوَاعَةَ الْعَرْشِ ثُمَّ السَّوَاعَةَ الْعَرْشِ يُبْشِرُ لَيْلًا لَهَارَةٌ وَبُزُوحٍ كَثِيرًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُمُوعَ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تذبعا وكفية له لا يحب المعتدين ولا تسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خيطا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الزياخ بصرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت تحابا فقالا سقناه بغلب ميس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 والذي خلق لا يخرج إلا متذاكداً كذلك لخضقه الآيات يسولون لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدَ رَسُولَهُ فَقَالَ يَا أَوَّلِي عَبْدُ اللَّهِ مَا دَخَلَ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 أبلغتم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعدتم أن جاءكم بسر من على رجل منكم لينذركم ولتستقوا ولعلكم ترحمون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 قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملأ الذين سفروا من إِنَّ إنا لنرأت في شكاهة وإنا لنظنك من الكابلين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 فَأَيْنَ مَا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَجَاءَ السُّبَيْلُ نَرْوَبُكُمْ هَاغِ لَيْلًا قَدْ نَزَّلَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ظُلُمَاتٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وقالوا يا صالح ائتنا بما سعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافلين فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَدْرَكْتُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَسَحْتُ لَكُمْ وَلَا تِلَّ أُحِبُّنَا اللَّهَ وَحِلِّي وَلُقَلِّبْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقُونَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بينكم بالصببكم تنب فأوفوا الكيل والميجان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تكفدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلك خير لكم إنتم إن مؤمنون ولا تقولون سبيل راقن تعيدون وتصدون عن سبيل اللّٰهِ مَن آمَنَ بِهِ وتصدون سبيل اللّٰهِ مَن آمَنَ بِهِ وتدونها عِوجاء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 واصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الفاسمين قال الجنأ الذين استكبروا من قومه لك يا شعيب والذين آمنوا معك من طريقنا أو تعود النفيل لفنا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 وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَاءَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا قَوْمِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمُ الْأَضْغَاثَ الْجَاهِلِيَّةَ إِنَّكُمْ إذا فأخذتهم الربطة فأصبحوا في دارهم جاهمين الذين كذبوا سعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا سعيبا كانوا هم القاتلين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي الْقَرْيَةِ مِنَ الَّذِينَ إِلَّا أخذنا أَهْلُهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ يَكْبَرُونَ ثُمَّ دَكَّرْنَا مَثَلَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّىٰ حَاقَظَ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 ولكن فذبو فأخذناه بما كانوا يحسبون أقمن أهل القرآن أي يأثيهم بأصل بيانهم وهم لا إله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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقدة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نفرن نحن الملقين قال أنك أَلَمَّا أَلْقَى سِحْرُهُمْ وَأَهْلَنَا النَّاسَ وَأَسْرَهُوا بِالْوِجَاءِ بِسِحْرِهِمْ وَأَوْحَى إِلَى الْأُمُسَاءِ أَنْ أَلْقِي عَصَا فَإِذَا يَرَاهَا تَخْضَمَّ مَا يَفْعَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أَلَا إِنَّ مَقَارِئَهُمْ مِنْ ذُلٍّ وَلَا تَنَاسَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مُهْمَا كَذَّبُوهُ آيَةً كَشَرَّنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَهُ بِحَافِظِينَ فأرسلنا عليهم الصوفان والبراج والقمل والضفاجع والزم آيات متصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الجز قالوا يا موسى اجعلنا ربك بما عهد عندك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 سَأَقْطَعُ لَنُهُمْ فَأَغْرِقَنَّهُمْ فِي الْيَمِّ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَطْعِمُونَ مَكَارِثَ الْأَرْضِ وَالنَّارِ لَهَا الَّتِي لَا رَسِيَّةَ فِيهَا وَتَذَكَّرِنَّ تَذْكِرَةَ رَبِّكَ الْحَسَنَةَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَا صَبَرُوا وَدَعْ النَّبِيَّ مَا كَانَ يَسْمَعُ فِي الْعَيْنِ وَخَوْفٌ وَمَا كَانَ يَعْرِفُونَ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 لها إلى إن كبرن ما هم فيه وداخل ما كان يأمنون قال غير الله أبرياء إلى هم وهو فضلكم على العالمين وإذ أجلسن آل كعبون يسمونهم سوء الأذى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 فسراني ولن ينظر إلى الجدل فإن السخف مكأنه فس فسراني فلما تجل ربه للجدل دع له ودسته وخفض مساخها فلما أفاق قالت سبحانك سلّت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اشطفيتك على الناس برشالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاشرين وتكبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء أَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْضِ قَوْمَكَ يَأْخُذُ لِأَحْسَنِهَا شَأْوِيْكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَجَدَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَصِّ وَإِنَّ رُفْعَ الْآيَةِ لَا يُرْبِنُ بِهَا وَإِرَمَ تَدْكُرُ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَبِالْقَائِلَةِ آخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 إن الذين اتخذوا العزل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا له قاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلستهم من قبل وإياي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 وَاسْتَغْفِرُوا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسْرَتَهُ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ هُدَانَا إِلَيْهِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فس أسبها للذين يستقون و يؤسون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الَّذينَ يَتَبِعُونَ الرسولَ النَّبيَّ الأميَّ الَّذي يَجِدونَهُ مَسُوبًا عِندَهُمْ فِي الدَّوَرَةِ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 ويحذن عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المصلحون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 اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعبدون في السبت ابتاهين حيشانهم اذ اتيهن حيشانهم يوم سبتهم شروا ويوم لا يسبتون لا تاسيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِضُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْرِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَبِيدًا قالوا مَهْدِرَةٌ لَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَلَمَّا لَمَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اجْتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين غلبوا بعذابٍ بئيسٍ بما كانوا يتسخون فلمَّ عسوا من له عنهم إلا لهم يكون في ردة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 أفتهلكنا بما فعل المضلول وكذلك نفصل الآيات ولا عليهم يرجعون وصل عليهم بآل الذي آتيناه آياتا فسلخ منها فسلخ منها فأتبع الشيطان فكان من الغوين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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الفصنى فادعوه بها وذروا الذين يلفزون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وَمَن خَلَقَنا مِن نَّفْسٍ امَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُم يُعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَمَسْكَرَةٍ نُّسْقِيهِم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُم إِنَّ شِيدِي مَسْكِين أَوَلَم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 هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسل إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا تمرت به فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى حَلَّ نَصُولًا مِّمَّنْ لَّالشَّاهِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ آتِيمًا آتَاهُمَا تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَتَرَوْنَ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُزِ الْعَفْوَ وَأَعْرِفْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا يَلْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزْغٌ بَسْكَ إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ كَثِيرًا تَذْكُرُوهُ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إن الذين يدرضك لا يستكبرون عن إبادته لا يستكبرون عن إبادته ويسبقوه وله يسبدون.